بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابي لترميهم بحجارة ترميهم هندرة من سجل فجعلهم كأصف ما كون